يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك في معروف فدايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم